الذي يا رب في نار الأردن، لا هرق في سجده لستار، لأن صوت الأنبياء قدما لك بالشادة، مسميا ليك معروبا والروح. Să vă mulțumim